موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليعوس كفور ولئن أدقناه نعما ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما ينحى صدرك أي يقولون أي يقولون لونا زل عليهم كزلا أوجاه أنعم لك إن والله على كل شيء مكل أم يقولون افترى قل فأتموا بعشر سور مثله مفكريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا إليهم نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يدخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس بضما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَا كَانَ عَلَى بَيْنَهُم مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ وَهَذَا وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ وَنُقَبِّلِهِ كِتَابٌ مُسَاعِمًا هؤلاء يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فنار موعده، فلا تكفي مريت منه، إنه الحق من ربك، إنه الحق من ربك، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.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 لا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجها وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله لا يستطيعون السنع وما كانوا يبصرون هؤلاء الذين خسروا أنفسهم هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يثرون لا جرم أنهم في الآخرة هم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ رَأْفَتُهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَمَثَلِ الَّذِي نَاءَ عَنْ أَصْحَابِ هَلْ يَسْتَوِي there